يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا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 أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجِزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ فَاكِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ 129-كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون 120-متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور معين والذين آمنوا واتبعتهم ذريةهم بإيمان الحقن بهم ذريةهم الحقن بهم ذريةهم وما ألتناهم من عملهم من شيء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 سألون، قالوا إن كنا قبل في. أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقعنا عذاب السموم، فمن الله علينا ووقعنا عذاب السموم. إن كنا من قبل ندعو، إنه هو البر الرحيم.